دائماً أقول هذه وفهمها جديداً مني دائماً أقول من نعم الله علينا لينبغي الإنسان أن يحمد الله وأن يشكره من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر هذه نعمة عظيمة تصور أنك لا تعرف القدر فتصور لو قيل لك إنك ستسجن ثلاثين سنة طبعاً ستفر ولربما إذا بقيت على يعني على عقلك وبعقلك لكن عندما يقع ما يقع بإذن الله أنا من باب الشيء بالشيء يذكر أحكي لكم قصة وقعت لواحد كان معنا ميكانيكي الرجل ما كان يصلي كان يصلي ثم يقطع ثم يصلي ثم يقطع فكان واحد عنده يعني مكان يشوي فيه النقانق اللي كنسمه إحنا الصوست فذهب مرة أكل عنده فلما أكل عنده قالوا لصاحب النقانق لا بد أن تذكر وأن تجر معه كما يقارب أربعين واحدة والإخوة ضربوهم وعذبوهم وعاقبوهم وتحت التعذيب يعني كما كان يقول عمر بالخطاب وتحت التجويع ممكن أن يقول ما لا يعتقد وقصة عمار معروفة الشهيد جي أبيل وكنا في سجن عين بورجة فالإخوة كانوا يقول له يا ميكانيك سوف تحكم بستة أشهر فكان يبكي والله بكاء يبكي يبكي بكاء فيقول لي يا شيخ عمر شيخ عمر قل له ما ما بك يقول لي متقي الله، يقول لي على أنه سأحكم بستة أشهر فكنت أقول له أنت ستحكم بالمؤبد فيضحك يضحك الرجل فلما ذهبنا طبعا الأحكم كانت جاهزة الأحكام لم تكن في يد القضاء القضاء كان لعبة المصرحية التي أحدثت وأما الأحكام صدرت من أمريكا فلان كذا وفلان كذا وتماراية التي تحكم وأنا ذاك هو اللي كان مسؤول عن المخابرات والآن الله عز وجل حبسه في جسمي، الشاهد عندنا بدعاء المظلومين الشاهد عندنا لما حكم بالمؤبد بدأ يكبر وكان يقول يا شيخ عمر أنا مرتبة أعلى من مرتبتك فكنت أقول لماذا أقول أنت عندك ثلاثون سنة وأنا عند المؤبد انظر يعني لما يذكر له ستة أشهر يبكي لكن عندما وقع القضاء والقدر كيف تحمله وكيف تلقاه بالصبر بالصبر وبعد ذلك اشتغل بأسره القرآن وكنت أدرسهم وكان يحفظ ما شاء الله ولقنته تلقينا لأننا كنا ممنوعين من الإعلام والعلم والقلم والطعام إلا ما كان يشبه طعام الحيوانات فكنت ألقنهم وكان مما حافظ تلقينا البقونية والورقات ومقدمة من آج وكنت بدأت معهم الوحي وبدأت معهم في الأحاديث يعني طبعا تلقينا لأن الكتب غير موجودة يعني لماذا ذكرتنا هذه القصة لأبين لكم على أن من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر